نار الله الموقدة التي تطلع على لفهده إنها عليهم موصده في عمد ممدده في عماد ممددتنا لم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل